بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بذكر صاد والقرآن بذكر بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ سَنَادًا وَلَا سَحِينَ مَنَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِنْ يَنْقَرْنِ فَنَادَ وَلَا تَحِينَ مَنَاهُ وَعَذِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَعَذِبُوا هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا كل ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا ذهب من لدن آخرين هذا إلى خلافه. أُنزل عليه الذكر من بيننا. أُنزل عليه الذكر من بيننا. بل هم في ش من ذكر بالهما يذوق عذاب، بل هم كشتم من ذكر بالهما يذوق عذاب. أما إن لهم خزائن رحمة رب. بِالْعَزِيزِ الوَهَّابِ أَمَّا غَرَّهُمْ خَذْلُهُ إِنَّهُ رَحْمَةٌ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الوَهَّابِ أَلَمْهُ السماوات والأرض وما بينهما سيرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما سيرتقوا في الأسباب الله هنالك مهزوم من الأحزاب جواب الله هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت أر لهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو كذبت قبلهم قوم لوكه وعادوا بالعور للأوطان وتمود وقوم لوكه وأصحاب الأيكة وتمود وقوم لوكه وأصحاب الأيكة أولئك الأحذاب، أولئك الأحذاب، إن كل إلا كذب رسول فحق إقرار، إن كل إلا كذب رسول فحق عقاب إن كل إلا كذب رسول فحق إقرار وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مما لها من ثوى قد لا يوم الحساب. وقارنوا بين عباد الله. قد لا يوم الحساب. اصبر على ما يقولون وذكر عدنا ذا وذن الأيد. اصبر على ما يقولون. لا دار له ذا برد الأيد إنه أواب إنه أواب إن تقرن بباب معه نسبح بالعسير والإسراق. ما تخفر الجبال مع الرج يتبع حداه يعجي ويودي الشر مطن رمحورا له اواب وفر صورة ضر له أهوار وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وحصل التقاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة متى وبصل القطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود فشجع منهم قالوا لا تخاف إذ دخلوا على داود فشجع منهم قالوا لا تخاف أو من دغدغون على بعض فاق بيننا بالحق ولا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ على بعض وَالَّذِينَ بيننا بالحق ولا تَتَّقُونَ ۚ بيننا بالحق ولا رَيْبٍ وهجنا إلى كواء الصراف تحق بيننا بالحق ولا تشقق وهجنا إلى كواء وهي معجة واحدة إن هذا أبي له تسع و تسعون معجة واحدة ولي نعزة واحدة فقال أكتلنيها وعزني في الخطاب ولي نعزة واحدة فقال أكتلنيها وعزني في الخطاب فَأَنتَ إِذَا لَمَكَبْتُ آمِنٌ عَجَبْتَ كَإِلَٰهٍ عَاجِزِ قَادَ وَلَا قَادَ إِذَا لَمَكَبْتُ آمِنٌ عَجَبْتَ كَثِيرًا مِنَ الْقَوْلِ فَإِلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَإِنْ نَكَثُوا وَعْدًا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ عَلَى بَعْضٍ لَّيَذَرِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ لا يلقي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم وظن داود أن ما تسناه فاستغفر ربه فهو وخرراتها واما باب وندعو ذن ما فتن ما فلتفربته وخرراتها واما ذا له وَقَفَوْنَاهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ أَنْذَرَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ وَإِنَّ لَهُ أَنْذَرَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ لأنك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق <تصفيق> <تصفيق> يا داوه إنا دعا الناس خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق رحبا بين الناس بالحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله رحبا بين الناس بالحق ولا تستبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يغلوون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب إن الذين خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باقلا لمن جاؤن الذين كفروا. لذلك ظنوا الذين كفروا فويلوا الذين كفروا من النار فويلوا الذين كفروا من النار جَعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَلَمُسْجِدٍ أَحْبَبْتَ إِلَيْهِمْ الدَّخُولَ إِلَيْهِ وَأَحَبَّهُمْ أَيْضًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ بدينا بالعقل أن يجعل المستقيم ترفظ، بجابر أن جنه إلى السمبار كل يذبوا آيات بجابر أن بَرَءَ رَأَوْتُ مِنْ يَدِ الدَّبَّاوِ آيَاتِ بِيَدِ الدَّبَّاوِ أَوَ فِي وَلِيٍّ أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان. ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أهو إذ عرض عليه بالعسیس صافینات الجياد إذ عرض عليه عَلَا كُنْتُ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا دَ وَمَا قَادَ إِلَّا تَنَاثُ الْيَمَانَ وَأَلْقِيَنَا عَلَا ديني وهب لي ملكا باها ديني اقدم بعدي قال رب دل لي وهب لي أنك الوهاد لا ينتهي لأحد تقرنا له الريحة ببريد أمره لقاء حيد أطار والجيافين كل بناء وغواء والجيافين كل بناء <تصفيق> <تصفيق> النار ورى الله وآخرين مقررين في الأسباد وآخرين مقررين في بغير حساب. هذا عطاء ذا فنم او انسك بغير حساب. وان له وان جمال زلتا وحسن مآب. وان سَأُحْكِمُ لَكُمْ مَا آتِ وَذِكْرَ عَادٍ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَنُكِبْتُ وَعَذَّبَ وَذِكْرَ عَادٍ يا صار ذي مطلب و باب هذا ما بارد وشراب دو و خراب هذا ما بارد أبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مما وأبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مما ومثلهم رحمة وذكرى لأولي الألباب. ما هم رحمة منا وذكرى لول الألباب ويت لهم ماهم رحمة منا وذكرى لول الألباب وخذ بيديك ضل صبر ولا تحنف وغض يدك ضغطا افرد به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا. صابرا نعم العبد نعم العبل إنه أواب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبطار قولوا عبادنا زدنا علما يزداد منائذ ارقوا بلى الايدي هل ابقا ان اخلصناه بخالصه ذكر الدام فبين الأحيان وإن ذم عبادنا من المضببين بين الأحيان والذكر إسماعيل واليسع وذنب كذب وكل من الأحيان والذكر ما هذا الكسل وكل منها الأحيار هذا ذكر هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب لَن نَّعَذِبَنَّ مُفَطَّحَةً لَّهُمُ الْأَذَوَادَ لَن نَّعَذِبَنَّ مُفَطَّحَةً لَّهُمُ الْأَذَوَادَ مستفيه فيها يدعون فيها بفاتها السفير فيه وشراب مستفيه فيها يدعون فيها بفاتها السفير فيه وشراب قطرات سو في الشراب وعين قطرات سو في الشراب هذا ناتو عدون ليوم الحساب هذا ناتو عدون ليوم الحساب. قنا ما له من نفاد، إن هذا قنا ما له من نفاد، هذا هذا، وإن للطاغين لشر مأب، وعلم فَأَلْقِي نَارًا شَرَوَاها جَهَنَّمَ مَا يَفْلَهُ لَهَا جهنم الْمِهَادُ جَهَنَّمَ مَا يَفْلَهُ لَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هذا الذي يسوده حاميد ووساقه واخنم شكله ازدوا متهم معكم لا مرحب به هذا فوض ودع معكم لا مرحب رحبا بكم أنتم قدمتموه لنا قالوا بالأنتم لا رحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فب ذَلِكَ أنتم أَمْ تُنْفِقُ انزاغت عنهم الابطار. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. ان ذلك لحق القهاو. قل إن العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم ان اتم عنهم الحر بهم ما كان لي من علم من الملائقه الا الذين يوثمون ما كان لي من علم As we move. ربك للملائكة ملائك تنقيه خالق بشرا من طين ان قال ربك للملائكه فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا ثويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد جَعَلُ كُلُهُمْ أدمعون فَتَجَادَلَ الْمَلَأُ أَيْكَ تُكُلُّ رٌ أدمعون إِلَّا ابْنَهُ دَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِلَّا كان من الكافرين. قال يا ابنيس ما منعك ان تهدد لما خلقت بيدي. قال بيدي. لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير خلقتني من نار وخلقته من صين قال أنا غير كَرَّدِينَ قَالَ بَخْرُجٍ هَنَّ فَإِنَّكَ رَدِينَ وَإِنَّ غَلِيكَ لَغَنَّذِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ غَلِيكَ لَغَنَّذِي من المنظرين. قال إنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغلق وَيَنَّهُمْ أَدْمَعِينَ قَالَ فَأَبِيعْ ذَٰلِكَ لَأُبْيَىٰ وَيَنَّهُمْ أَدْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ إِلَّا حق أقول ولله الحق والحق أقول لأ لأ أن جهنم منك ومن من سبعك منهم أجمعين لأ عليه من أجر وما أنا من المتكلفين قل ما لَمَّا نَبَأَهُ بعد حِينٍ وَلَا تَعْلَمُ مَا نَبَأَهُ بَعْدَ حيث.